بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء تطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار مضيّرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسموه فعدرك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين من كاتبين أعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم تصلونها